ويل للمطفقين الذين إذا اكتادوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفيس الجين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سُجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيَرُو يَوْمَ إِبْلِي الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَكِيمٍ إِذَا تُتَلَعَلِيهِ آيَاتُنَا قَالَ تَأْتِي رُؤُوسُ كلا بلعان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأذرار لفي علين وما كتاب المرء يشهد قرون ان الاضرار التي نعيم على الاراء تنظر ان الاضرار التي نعيم على الاراء انك تعرف في وجوه نظره نعيم تعرف وفي وجوه من نظرة النعيم يشطرن من رقيق مردوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك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 وَإِذَا رَأُوْمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَى ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَلْضُرُونَ هَلْ ثُوِي بَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ